الحمد لله رب العالمين. حمد عزيز الشاكرين الذاكرين. واشهد ان لا اله الا الله وليه الصالحين. واشهد ان سيدنا وحبيتنا محمدا عبد الله ورسوله. الله صدي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاةا وسلاما دائمين متلاجمين الى يوم الدين. انا بعض. هل المجيء لله عز وجل درسنا الرابع والاربعون في في رسله حديثنا عن شرح احاديث صحيح البخاري من خلال كتاب شكا الجاري لابن حجر العقربي رضي الله عنه رضي الله عن الائمه والسلف الذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زلنا في ذلك الذي بينه او تحدث في او جمع في امام البخاري كل او الاحاديث التي تخص غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشت مقدمه لغزوه احد في الدرس الماضي رقم 43 واليوم النجاح بالله عز وجل سوف نتحدث ان شاء الله رب العالمين عن غطوة احد وما فيها من جروس لنا اللهم في بلاء هذه الجلسة اجعلها خادقة لوفيك الكريم اجعل يا ربنا جمعنا هذا جمعا مرثومة وتفرقنا من بعده تفرقا معظومة لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. لا تجعلنا في هذه الليلة العظيمة ذنبت الا غفرته ولا مريضا إلا تفيت، ولا عسيرا إلا يسرته ولا كرفا إلا فرت، ولا هملا إلا فرجته ولا صفر ضيقا إلا ترحت، ولا فاولا إلا هديته ولا عاصيا إلا تبت عليه، ولا قابلا إلا نجحت، ولا مجاندا في سبيلك إلا نصرته ولا نسيونا بالعقب إلا فككت فيهنا ولا مأسورا في سبيلك إلا فتكت أسرع ولا مظلومة إلا نوصرتك ولا ظالما إلا هديك ولا ميتا إلا رحيمك ولا متافرا إلا رامنا سارما لأبيه إلا وقبر دسلك فننفلك يا مولانا ان تنصر الإسلام وان تعيد المسلمين الله أنفر الإسلام في مشابه الأرض ومراضيها اللهم إنا ضعفاه فقوناه اللهم قو في رجائك ضعفنا اللهم اقسم خلاصنا وفك اسرنا سلمنا مما يرضيك امالنا لا تجعل الدنيا اكبر منا ولا مبلغ عدنا اجعل ثارنا على من ظلمنا بل انت فعلا صانعنا يا رب العالمين واجعل خير اعمالنا خواتيمنا وخير ايامنا يوم ان نلقاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا رجلة الربط لها في تاريخ الاسلام حجم كبير لأن الناس لا يفهمون حقائق الامور ونحن للاسف نطوع زلتنا في هذه الايام وضعفنا في هذه السنوات وتخازلنا في هذا العصر نطوع النصوص وفق هذا يعني لما حصل الهزيمه المنقعه عام طابع نسين او على طابع نسين خرج بعض من السمطويين يقولون وزنت ان الرسول قد هجرت احد فيعني مشكله للصحبه ان الرسول وزن وزننا في احد واحنا هذله في سيتيناء واخذتنا الارض وهم هناك مغربول لا حمون او يعني بيفهموا بس صعبكم او يريدون ان يلبسوا الهديمة ثوبا من اسواب الدين والدين ويهم براءة ليه? لاننا سوف نرى البون كاتعا او الفرص كاتعا ما حدث في غزوه احد وما حدث في هزائلنا المتتالية من ضمنها يوليو الساعة فيه. اولا تستطيع ان تحكم على جيش بالهديمة اذا تحقق ظهور ثلاثة بل ثلاث الثلاث ظهور تحكم على جيش النهائي النهائي اولا ان يقتل اغلب الجيش او نبه او عدد كبير وبعض منه وان تخذ الارض تسلب الارض التي يقاتل عليها النهائي اللغة الثالثة ان تغير عقيدتهم او تغير مبادئهم او تغير اسلوب حياتهم. ثلاث عناصر دي. اذا دعيت في جيش نبيوش في امم للأمم تعتبر ان هذه حديث. في رضوة احد انا رضي الموضوع من اخر هارج على اول دهات. في رضوة احد الصحارة ما فقدوا ارضا. ومن الان استوجبها كبارون يعني سامعه ايه 30% مش كده ليه؟ 70% ليه؟ ااا ثم المسلمون دخلوا غدوا الفتح وعقيدتهم لا اله الا الله وحفظوا ربهم وخرجوا نعود وعقيدتهم ما زالت لا اله الا الله وحفظوا ربهم الله هذه عناصر لم تتحقق في جيش المسلمين فلم يهاجم المسلمون في وقت نرى تفاصيل ايه بالاحداث ان شاء الله رب العالمين الله ما لنا ربنا علينا جميعا يا رب العالم اولا كانت في وسط ايجابيات ثلاث وسلبيات ثلاثة. أمور سلبيه ثلاثة وامور ايجابيه ثلاثه وقبل ان اتحدث عن السلبيات والايجابيات لكن اريد ان ناخذ نماذج من ما حدث في روما في ذلك ما حدث ان الصحابه خرجوا من المدينه وجلهم بل اغلبهم لم يتوقعوا ان يحدث كذلك فلذلك لم يخرج من الصحابه مع بطوري عدد كبير في ذلك كان نفس المقاتلين واحد الى ثلاثة كان المسلمين في الثلاثمية وصبع فاطر المسلمين ألف واحد الى الأقريب يعني كل مسلم عليه ان يواجه ثلاثة من الآية الى الكفار. في أحد المصادقة الغريلة ألف من المسلمين خربين من المدينة يلققوا بثلاثة آلاف اذا واحد ايه الى ثلاثة. رجع عبدالله سنوبي بن سلول بثلثمينية وترك او ظل مع الرسول صلى الله عليه وسلم سبعمائة. هؤلاء السبعمائة كانوا يوصلوا بالنسبه لجيش الكفار واحد الى اربعه تقريبا. يعني سبعمائة الى ثلاثة تقريبا ايه? دول واحد من المسلمين الموحدين امامه اربعه من الكفار. لك أن تتخيل أن قريش في بس كان عدد الجيد ألف أنا نحاجة في الأعداد يعني ما تقولش ايه يعني ألف دعنا تربونا بس بربوها اللي أكرنا لا أعطم لا تنظر إلى هكذا تنظر إليها بعين التاريخ من 1500 سنه يعني بتأجاد الجيوش من 1500 كنا لأنه يبقى ألف بألف كم يتوضيح يعني فألف من المشركين في باك فضع عددهم ابعاثا ايه ثلاثة معهم الف فارس والضبوهما البعيد الف ثلاثة المشركين في باك كان معهم فرسيئ المشركين في اقض فهم الف ثلاثة وتولى قيادة الجيش ابو سفيان تلاكوا الخطأ بتاع ايه بتاعباد بتعزد القيادة فجعل القياده ايش لرجل واحد وهو ابو سفيان اجمع الصحابه على ان يلاقوا جيش المشركين داخل المدينه واقرهم الرسول على ذلك قال رسول الله احنا نوعد في المدينه وهم لما يدخلوا علينا احنا ممكن لا نقابلهم تسجع على هذا الرأس الله بن أغيب السلوس لعيم وقال يا محمد او يا رسول الله وكان يعني اتام رسوله ليا رسول الله من قراره المحمد لحاكمة بأي سبحانه ضبطة اننا ما قاتلنا في المدينة من داخلها الا وما خرجنا الا وقصدنا فكان بيؤيد الرأي ان, ان المسلمين يقادروا داخل النبيل ايض الرسول هذا الامر قال نحن اعلم بضروب النبيل لدي منهم نحن اعلم بضروب النبيل منهم يعني اذا ايه ان عمليت مداخله وما خارجه ويقف الصبيان والنساء على الدور على الدور يعني كون ايه اصبح ال المنابس فإن دخلوا علينا قاتلناهم كان يعني قتلني من شرع لسارة ومن ضرب الى ضرب ومن حرع الى حرع وحذفتهم النساء والأصطال بالنبال والحجاره من فاصل ايه افضح المناس واللي يقصى الي منهم واللي, واللي, واللي يا فره. فره فره فره فره فره يعني والعامهه طالبه من داخل الايه الشباب المتحمس لم يروقه لم يروقه هذا الامر الشباب المتحمس عايز اللي مساخر في بس عايز يطلع ويقاتل ويقر ويصر والان الاخير احد منطلقه يضرب يعرف فيها ويطعن ويطعن فيها كده يا احمد كما الشباب كان لها راي اه لا خارج المدينه ديمقراطية رسول الله. نتخلم عن الديمقراطية. لاننا قرنا منذ عشرات السنين سميعا. نعيش في معتقة كبيرة في وطن العرب. الرسول يصنع للشباب. لكن المسؤولين في دول الاسلام اول ما يجيسد الشباب. لا يضرب اضرب بالنسبة لكي يتخلقوا فيه اصدقوا يا اذن ده ده الشباب ده الشباب عليه عاصب الأمة ده اللي تقول عليه ده لا يحمل الراية هيحمل الرايه هو مجروح ازاي كيف يحمل الراية وقد امتعت ادميته كيف يحمل الرايه وهو لا يأمن على نفسه ولا على بيتي كيف قل أل من الناس من خلق اطهمهم من جور منهم بعد ذلك خيرا كثيرا أطعامهم من جهود وأمانهم القوم. وقال ارضى النعمة على هاتين النعمتين. ودعاهم النعم على اي عمر من الامر. لقد كان بسباء في مسكنه الآية. بسهدى بسهدى السبق فيه اخر كبير. اين ذهب السبق? رأتين حضار السبق? اين اليمن السعيد؟ اين اليمن النهارة? اين ذهب? اين ذهب السبق وحضار السبق? لأن الله عاروه قرر ربنا بعد بين السارمة. عايزين باعدوا يعني منتجات على ال... والصراحات على الطرق عشان يريحوا يتفروا روحوا ييخوا ياملوا رحلات في الشتاء والصيف. وظلموا عن فتا. بعد ما كانت دلتة طيبة رفو الزكوير اذا بها دلتة لا ترطى بما قسم الله لها. واي ام من الامم ما الله رب العالمين يريد الله أن الله عز وجل لماذا الخوف والجول قحف في النفس وقحف في الجيل فقر في التنس وبقر في الروح وبقر في الناس لما في فقر في الإيمان والقلب يتبخر منه الايمان الإيمان فظن شرا ولا تسال عن الخبر قال الرجل العربي شاعر عربي يقول في مطار اجنبي حدق الشرطي في ليش مطار اجنبي الشرط الاجنبي بص على الجسم سالني عن جسمي وعن بياناتي فلما لم يجد لي لسانا وكفح عيني ما فيش حرب لابوه اتكلم ولا انسان زرع عيني وابلى اسفه قال مرحبا اهلا وسهلا يا صديق العربي قال من اطعم سند وما يشيع انت عرفت الكلمه وعن حلقه الاسلام اذا انت رجل عربي المنذر كلها يجب ان تؤمن او يؤمن الناس على ارواحهم وعلى اموالهم وعلى اعراضهم ثم بعد ذلك خذ خلص منهم خيرا كثيرا ولا الشباب انا دائماً دام الكويسيين دامي من... اعتبروا ولا تدودها حبكين خدوا في أقن كفاءة الله وهذا الكلام للإخوة من العلماء والقائمين على أمر هذه البلد وكل بلد في العالم تبتاني خذوا هؤلاء الشباب سوفوا نتاكب بتاعتهم ايه هلوا قالوا ومو بعدين بقى اللي يغلصونه ويبقى يهدف قدروا انت لا ولا تريعهم ولا تخليه حفر عنه وكي تتغروا ولمين يقول الدين له لا ولاية واريانة في الشارع هو الشيخ بالجامعة يقول لهم بالبصر في الشخصية في جوترينيا او انتصام يحطلوا الزواجية في الشيخ يقول لهم حاجة من يا يعني ما على مين كيف انا يقول لك شيخ دا عايشي بمجحكاك يقول كلام غريب ايه والمتاع قولوا الراح يعيشون ما يسمعونه بالنجف في الشارع وفي العمل وعند الناس مع الغني ومع القصير ومع القطير. فساحدوه لا يباين الله الشباب المتحمس الذي لم يحضر لم يحضر بكا كان يريد ان يجب غليله واحضر المعركة. ونزل الرسول صلى الله وسلم عن رايه للشباب. وقال الرأيه ما رآه أبناؤنا يا سلام يا رسول الله خلاص أولادنا قالوا كده ويحن نتكرى على الله خلاص في مجلس المعركة قبل أن سهدوا المعركة الرسول يرى رأيوه يا مجلس المعركة المعركة يوم ايه فضيحة السبت يوم حضار تشوال يعني بعد عيد السبت عصر فيها لنا في اتطلع من رمضان قبل الزجر خلال الايه التي قبلها كانت الثانية من الهجرة في رمضان طبع فتب ونظار. بعدية سنة وشهر قد وصحر. كان فيه لنه مناوكات بوحة. الكلام جدا ان الله. رأى الرسول روحيا صلى الله عليه وسلم قال اني رأيت الليلة امرا فوق النارة لا هي يا رسول الله? قال رأيتك اني ادخلت يدي في درع حصينة. ورايتك ان كلمه في سيفي السيف بتاعي دي ع ورأيت ورايت بقره قال ابو بكر اجازنا في في تاويلها يا رسول الله ممكن اعوذ ممكن افسر ممكن اشرح قال يا ابو بكر قال ان الدره الحصينه في إن ان شاء الله الى المدينه سالمه واما الصلب الذي في سيدك فرجل من اهل بيتك يرزق الشهاده فيقتل واما البقر الذي تذبح فبعض من اصحابنا يرزقون الشهاده قال هكذا اولها جبريل لي يا رب او جبريل فطر نفسك ف طيب جلالكم كما تعلمون قريب من الذين وتومي يا لتوحدي بين الجبال لو اتبع يبقى خوف الى لما تروح على جبل ده انا دايما اروح ابص على كل جبل له طبيعة غريبه في عند قصه الجبال في من حتى قال الحبيب المصطفى طلبناه اقعد جبل نحبنا ونحبه دي وحد ده صوت له بكاء كان في وحد غريب لان الرسول صلى الله عليه وسلم توافق مع نوانيس الكون كلها الموحدة لله آه. لان هو ليه كنت اعرف حجرا يوم ايه كنت اعرف حجرا حجرا في مكه ما مررت عليه منذ البعث الا وسلم عليه حاس الحضر شبت حاندو ايه جذع النخلة جذع النخل سال الخجر وقت الناس عليك حل الجذع لرسول الله حتى سمع الصحابه أزيذاً من الجذع لأزيذ المرسل الحل لما تبقى الماء تبقى أفضل ال ال لم يكن الجذع حتى نزل الرسول فوق المنبر وضع عارين يده ومساكه في وث ما بينه فما ذلك بوجه الرسول لنا ما افضل الناس قال البيسر صلى الله عليه وسلم في صفحة الله قالوا يا رسول الله قال انهم لا يكونون وقد صفاهم الله على عين الناس سبحانه للمكفر وليس قال لا يكونوا كذلك مين الله لقد خلقه الله بأنه ونفقت من روعه وأسدره له عن يكونوا لا لا قال يا الملائكة. الملائكة رسول الله ولم يكون لذلك وقد خلقهم الله من نور الله, <تصفيق> لا. الله ما يؤمرون حتى كده إذا بنعنا يا رسول الله نعني نعني نعني نعني نعني نعني نعني لا, لا تكونون كذلك وانا بين عظهوركم والقران ينزل بينكم غصة ثالث سؤال ينزل عليكم مش حتى نبقى حتى نبقى. الله قالوا فمن يا رسول الله من افضل الناس قال قوم ياتون من بعدنا لم يروني يؤمنون بي وبما انزل الي يتشوقون الي وانا اليهم اشد شوقا لحنان من سيدنا رسول الله ومحبه ونحن نحبه صلى الله عليه وسلم أكثر من أولادنا وأباءنا وأمهاتنا وأخينا والدنيا ما فيها صلى الله عليه وسلم يا رسول الله خرج الرسول وصل إلى جبل أهر وعسكر الجيش هناك وصل أبو سفيان أيضا إلى الناحية الأخرى من الجبل وعسكر بجيشه عاد عبد الله بن وبيش السلوى بعد ما خل طب انت خرجت من المدينة ايه? اولا لثلاث اثبات الثاني اولا عشان في لأسية الامر انه ببي يعطيش لبطل الامر نطلع نطلع فخرج الامر الثاني عشان لما يرجع من ارض المعركة يفت في عرض المسلمين لما يرجع تلف الجيش يهز النفسية بتعطي الجيش ولا لا يحصل في الحالة النقطة الثالثة لكي يعود كي يددر مؤامرة مع اليهود من حلفائك كيف يفيدون برسول الله. كيفية الامحاحة بالرسول. ضعية مع الرسول السبحان. تعال الله تفعينات كذا من الله. مدعى الثالث بعد فروق الشمس. انسك الراية رجل المتركين. رجل. ضرورة القتال. المعركة مرت بمراحل اربعة. اربعة مراحل. المرحلة الاولى هجوم جرت انقبل قريش على ميمنة الجيش المسلم فتضع بعض. ترجع الميمنة الى الخلف وقتل من المسلمين والدرشي من الدرشي. وبعدين بعض من الناعات الميزة كذلك. المرحلة الاولى ان بان بلأ النبي صلى الله عليه وسلم وكان في القلب ان يتقدم الصفوف ليضغط على المشركين، فتبقى المرحلة الثانية بهجوم كاسع للمسلمين تحت قيادة رسول الله الرسول جمع صفوية من جوبيق الطحاب الجريد معا خمسين واحد قال له خالف دي دعفوا علينا انتصارنا انهزمنا، لا تتحرك، دي شو نسم. فوقت. عشان ما يأخلش تطويق فبعض المعمعة الثانية او المرحلة الثانية من الغزوة او من القتال اعمل المسلمون في المشركين القصر قوت العائل الكبير تراجع جيش المشركين في المرحلة الثانية رجوع وفر من فرض وغرب من غرض واستفهم من المسجنة من المشركين بدأت الصفوف الأولى من المسلمين تجمع الغناعة ظن أن المعركة قد امتحس وقام بعض من الصحابة بإرجاع الرسول إلى قلب الجمع رجمع هذا اللي يبقى في المقدمة خلاص بدأ المسلمين يجمع الغناعة المرحلة الثالثة على الجبل اللي مع بماتي شغل على الله الله الله دعوا يا ضاق الغناعة تنزلوا فإن عبد الله هل تثبتوا ان الرسول امرنا بالثلاثة هؤلاء قالوا لا اعمل فإذا ما هو الطبيعة ان الرسول هل تثبتها جنن عاديش يحفظ تطبيق بالليس والله هذي ما حضرت للمشركين هذي نوع حج عندهم عليك ان تسمع كلام الله وكلام رسوله وان تنفذه دون ان تناقش وليس معنا هذا الغاء العقل لا بالبلدي دي انت بسول مثل شيء المشوار الفلاني يا بابا ده بتعرضي مطرحش المشوار الفلاني يا رأي بقول لك انا بجيب لك بالآخر مطرحش جاذل انت بتاع اوي لك يا ابن انا وزيلك مطرح انا اديتك التجربة النهائية عن حياتي يا دي بيت بسيس دانا مطرحش انت خلاص ولله الاعلى الله عز وجل ورسوله. لو كانت تجربه كامله وجريمه فتنفع وعلى الله عز وجل النفع لكن مساله الدنيا تغر بعض الناس منكم من يريد الدنيا ومنكم ايه لا يريد الاخره وعبد الله بن والله ما كنت اظن ان احد من الصحابه يريد الدنيا الا لما نزلت الحج اتفكر ان الصحابة دول هي الصغيره البعض اللاعب المواقف فيها في الايد معنا قبل ما ندخل على مرحله تطبيق الجيش هتكراوهه المشرفين رجل منهم قتله المسلمون فقتله اخوه فقتله المسلمون التكه اخوه الثاني قتله المسلمون التكه الاول والثاني والثالث, والثالث والراية فقتل عند راس المشركين سبعه يعني سب والراية دي علامه ما زال الجيش باقيا او غالا وقت من الارض اذا تعرف ان الجيش ايه فانثق يا عبد الحبشيين اسود لما ثمانيه قتلوا المسيون فانثقت الراية امرأة من المشركين شوف الصقه العين ورا المقاتل واحده بتطلع بنفسها الايه راية فلما وقعت الرايه منها فروا المشركون من ارض المعركه وده اللي خلى اللي مع عبد الله بن جبير وهما يتبعوا المكان اللي هو الجبل وينزلوا لم يستمعوا لكلام قائده عبد الله بن جبير الذي ضمن تنفيذ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الحركه من هذا المكان فاستعظمات بن جبل تسعه وهو عاصه خادمه للوليد في مدينة ثالث قتلوا العشرة من الصحابة وفوقوا الجيش المسلم بعد جن ظهر المشركين له والمسلمين محصورين ما بين تركة الرحى جيش المشركين من عثمان وخالد المريض ببقية في المذل من وراء من ورا ريني متقدرين بالكاد ريني يلجو وغرم الجبل من ساحة حنيوم المسلمون ما بين يعني تركة الرحى زي اللي يتم وفكر كماشي. اللي حفظ. كفرق المسلمون وحدفت يعني لأخبطة. اللي كان فيه مع الغنام بدأ يستيلي يرجع بدأ يشاع ان الرسول قد قتل. الرسول واقف فوق فخرة ثلت خدموه طل الله وسلم الغد في الصخرة تحت الصخرة في حفظ فرقها على وشيء الشريف فشد واشفه. وكسرت رباعيته وكان التمع على وجهه الكريم وتعلق حلقة بالمغفر في وجهته صلى الله عليه وسلم فلما وقع على الأرض عليه الصلاة والسلام والدماء تكس وجهه ينصح الدماء عن وجهه ويقول ماذا يقول قوم جرحوا وجه نبيهم يدعوهم الله أيضا ايه يا ربنا يوم القيامة وفي هذه اللحظة ينشر جبريض عليه ليس لك من الامر شيء. اه. تختلاف. واتلاف من الله. اضغر لأفرارك. ليس لك من الامر شيء. ما فيش هذا لا احدى له شيء من الامر الا صاحب الامر سبحانه. واحد يقول لك يا اخ معول الرسول الله رحمه ودماعه الزاكية ستك. لم يكفت حول الرسول الا ثمانية. سمامية. بدأوا يحموا رسول الله في انفسهم. تعالى شو عناصر منهم بقى. اول واحدة السيده نتيبة بنت كعب ام عمارة. مش السيدات بتوعنا عاديه على كل من هب جاته يعني. ام عمارة. رمت الراكوة في الجلد كانت معاها زي ارضة من جلد كده بسين خطير جرحة. ليه الرسول بقى محاصر فرمز بتاع ودرفت بنفسها عن رسول الله يعني حفظ صغرها نحيث في إذن الحيون قل حفظوا الكفار تقاتلوا عن رسوله حتى قطعوا يمينها فكانت تقاتلوا بالإصراها بعد الفتوحات وفي زمن عمر لأن عمر ناسي في جوة فتات الاسلام جديد لا ام عمارة! اين يدفع! طيب في كلامة ستاة يلعين تتضع عندك لحد الايه? لحد السرق انا بيلميزه يلعون محتمل قال اممحكون من امرأة سبق بعضها بعضها الى الجنة بجيب باعيتها في الجنة دي باستميها على الله كانت تدرس بنفسها عن رسول الله يا سلام إله أم رضي الله عنه ابتدى خمّ باتجاه رضي الله عنه أخت سيدة سيدة قلت لأبوها أخوها عن ربال نجاح وزوجها قل على ابن في المعركة ولكن وقف السجاة عن رسول الله اللي إمنا أن يبقى رسوله. قام بقى صلى الله عليه وسيء بقى في المعركة ان الرسول قد قتل سجدسل يأتي عند البعض فلو ما قررت بقى لن نتحارب ليه لكن البعض ربنا فقد لزلوا الحكمة قالوا لنقتل او لنموت على ما مات عليه رسول الله فقام عتمائه لقاتل من ربنا وبدأ الجميع يأوقون لأبور السلاسة الامر الاول البحث عن رسول الله اول هو فيه فين عشان غفر دماركة دمرة واحد دمرة ثين الشفاء عنه ودي مهيزة جدا دمرة ثلاثة واحدة بالجبل يحدث يا فاقره حسنا لو حدث انسحاب يحدث انسحاب منظف يقول لك اه يا اخي ما المسلمين انسحبوا في احد لا ما احنا انسحبنا كرار ستين يا اذن يا حرم عليك ما تستريش على الله التذب لا شيء يا شيء المهيزة تعال بقى الى سيدنا ابو ذر يقسم على دلال ان سلي المغفر الحلقة اللي تعلقت بوجه ترسود هو اللي ايشب نفسه. فشتها اول سدة جملة فمأسف ابو العشر بيجوكوا فواقع على الارض فكسرت لابي ذر رباع من قدام جول الكفر. امغال الارض وقع على حجر. فقامنا الربع اخرى فنجعل ال ال ال هذه الحلقة عن وجه رسول الله وضمد وجه الرسول بيالك ثم مص من دمه الشريف رضي الله عنه المهم وعدودك رب الزمن انت بتقول الزمن لا يا ابني هذا دم رسول الله يعني انا عجلنا ايه نحط ايه بجرهات كفيرة عجلنا ايه نقص عند حدود الموضوع يعني. تاب المسلمون مرة اخرى للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودكاترهكم بقى مهمة جدا اريد ان الفت النظر اليها واعمل لها تنوير دلوقتي بقاء الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين اكرام وبقاء الدعوه وبقاء علماء المسلمين المخلصين اليوم بقاء أيضا الدعوه فمعنى ان احنا بنخطط ونخطط لعلماء المسلمين وكل واحد يستلم واحد شويه ها فده با با لدعوة الله عز وجل يجب ان نقوم جميعا والانتبك جميعا حول علماء المسلمين اللي بمثله ربوس اسلامية على سان يفضح الانسان ان يقوب اليهم اذا حدث في الامور قبول يفضح الناس ان يأخذوا عمر الحلال والحرار في من علمائهم فهنا في زائد اللفظ لان كل مئابة خطار ايه يعني مش لازل نعلم غلط غلطين عاشرة في القبيل يجب ان هو في العلماء ونخبط في العلماء ده من يتعرف عشان كذا وده ما يتعرف عشان كاذا ليس هذا من الانتابة من بل يجب علينا كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم سدينوا وقاربوا سدينوا يعني وهو كده خليك صغرة له ست الصغرة بتاعته وقض غموا ونصحوا بيه رضينا فتلتوين على, على, على ملك وقالين اجيب لك من الاخر العالم اللي ما تتسريحك لك ما انا يعني اكتمال في الاخر العالم اللي ما استريح له لا تصلي خلفه كان الغره يخوضون في كثير وفينا وقال لك من وفينا والقيل لا كما ذلك لا نذكره بالذوق وانما ندعو الله لهم ولنا ان يهدينا جميعا رب العباد الصالحين اللهم انزع الغل والاخذ والحقد من قلوبنا واجعلنا اخوة متحدين فيك يا رب العالمين واجمع كلمه المسلمين على كلمه التوحيد يا جاء المسلمون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم لنرى هنا الايجابيات الثلاث والسلبيات الثلاث تعال السلبيات الله عز وجل ينفي عن الصحابه ثلاث سلبيات الله يحدثنا في قرانه عن انبياء عده قاتل معهم ربيون كثيراً. من الربيون? الربيون هم الناس المخلصون لكل نبي من انبياء الله. ربيون ناس مخلصين صادقين جنب الانبياء. فما وعنوا لما اصابهم في سبيل الله. وما ضعفه وما التكار. عزبان سرددون. وال وهب الاتكانه الوهن يبقى فين والضعف يبقى فين والاتكانه تبقى في ايه بتوحدوا ربنا الوهن هو الذي يصيب القلوب فما وعدوا ودي هتفضل لنا حاليا بتحقق لنا الحبيب الله يجمعنا ايه? التقابل بالوهن او الوهن الواني يا رب الله الحب الحياة وكريات الايه او الواني ايه نفين في الخلف في الخلف كما وانوا لما اصابهم في سبيل الله وما بعثوا البعث يبثل ايه في الجوارح البعث يبثل في الجوارح وما استكانوا الاستكانة ازاي الذله لأعداء الله تعال ابص على الزعماء المسلمين في ايامنا او ايام فرعب ستكين وغيره والموجودة اللي مخيتي موجود. موجود. موجودة موجودة رب الحياة الناس موجودة او موجودة الضعف الضعف موجود في الجوائح اللي موجودة تلعاي السكنت من فعن الزوك وعايز يروح في الطهرة طب ليه طب ما تريد ان على لتقريبا ما تجيش كيلو قالت مات امسي شوية في اليوم كيلو عشر كيلو على البنك طالما نعطينا بالكيف في اصباحها تلكي لأن احنا قد نحتاج لهذه القوة البدنية يوما ها ان نمشي في مناسبها تلكي ها الضعف يكون في الجوالة الوهم يكون في ايه؟ في الخلوس الاسكانة تكون اهلما الجلة ايه؟ لأعداء الله لان قبل احد بشهرين شهرين بس حدثت حاجثة بانو خيلو قاعدنا اتنخلي خبيث اليهود في قبل واحدة الخبيث بانو خيلو قاعدنا النظيرة بانو طايدر ان شاء الله ايه؟ دي محاورة راح لها خلصة اوه يعني صلاحة بادرس يعني ايه؟ والله أعلم بعد ذلك يا باي لقد المم يبادر لالله بإذن الله وللجميع هذا ولا يمكن يقول حسن الخداف بالله ورب العالمين اللهم أحسن خاصة تلك من أمور كلها يا رب العالمين الاختبائي اللي بيقوله الشرعية الدولية الناس من يومين ذكوا لبنان ومزارة الخليجة بسمه له إيه ما دلنا مصنمين على مفاوضات السلاحة لا لا يا علا حديثة هل يا احنا احنا احنا احنا لكن لما اقرأ الآية احنا احنا بقرأ كتابة التليح بعدها سبلا يقول كما اهنوا في سبيل الله وما بعضهم وما التكامل ده يعني واحد يا واد اللي بيهرج مع مع واحده بتشتري موديل بتشتري منه ذهب ولا بتشتري منه قفص راحت قالت لها ده ولا جلابها ايه يعني ايه القضيه ممكن نفض الموضوع و... وان كان حجاب السن اللي تحتها ده اللي كان بتشتري قال اول اتعرفت يعني طلعت بمحافظه ثلاثه لا مش كده والله ما معنى كده ثلاثه ليس معناها اا آه ده انا عليك عايزيني معناها عند الحديث عن بيو لكن يا اخي المؤلف قال له المسلم الغلطه اخذته راح تاخر على يهود في العمل الحركري فصل راسه عن جسده راح اليهود قتلوا في ما ممكن سيدنا رسول الله يقول ايه يعني واحد قصد واخده مش بالكده وانه ايه الدين لله والوطن الجميع وانه عايزين صلافا واحد ودول مواطنين اللي رعاية ودول يعني من اهل الزمنة وانه دولة احنا برضو نمشي الامور بتاعتنا الشرعية الدوليه لا الرسول اللي يعرف الشرعية ده لما يعرف الا شرع الله هل يحضروا عايز بقى السموم هم غير لما قال له اديني على طول حصل بينه وبين قاع قام في الاول قالوا له لا يا... لا يظنك يا محمد انك لقيت هناك المجرمين في الحرب قال لا انا لك الجماعه دي ما يعرفوش يحاربوا ده احنا اليهود بقى الحرب كله اه لكن انا قال لنا بقى الايه الحرب النفسية هم قولته يعمل لك حرب نفسية ده غير هو هو بتاعك يا عمو ده احنا لو قلنا اسلام خليك تقول لك طب ما ديش امس يا ابني والله انا لو اعلف ان رزقي على امريكا لما عبت سواها لكنني لكني اعلم ان رزقي على الله ده متاكد ان رزقي على الله يا اكيد في ساعه في الارض بس الا ان الله رزقها ولا لم استقرها لو استودعها كل عام ايه كتاب المذيب سبحان الله كل بطوع عند الله رزقه دخلا بيرزقوا الزوجة ببطن الصعف والزلدع الملطاع على صياط الصعف والنمل في حرار والأرض هو المن سبحانه روز أثناء في عالم والطير في كمية السماء كل من ده يرزقوا رب العباد اهمنا ورزقه عن الموحدين هل عوني الكلام ده ولا جانهم ولا تحجنهم وانطبوا الاعياء والله نحن الاعلى بالتوحيد يعني في الله ورغم هذه الغمه التي نحياها ورغم هذا المخاض الذي فيه الامه انا ارى الله قادر ان شاء الله قال الشاعر المتسائل يا رفيق نحن من نور الى نور مضينا ومع النجم ذهبنا ومع الشمس اتينا اينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل ايننا ان نور الله في قلبي وهذا ما اراه آه. هو هذا سيد نور ربنا فعلا في الفجر ان شاء الله سبحان الله لأ بس ايه بمثال من الأمة. ولكن افتاله لم هذا في بقاع الارض عدد ايه ربنا سبحانه من منا كان يسمع للغوثنا رجالي ميه خلف ميه خلفنا عند دي في خمسة وستين قبل نفس التمرين. المهم شوف شوف ال ال في التخيد. يتم الهزيمة أكثر. أنا هزيمة. لابد التخيد. وتهزمنا وشوف الويل وعملت أثره. وغصنا كثير. وبعد كله لخدي نفس مش هزيمة. طبعاً. تمهنا شيء. إذا ما نصر لا نصر لا لا. ما طالع نصره. تلجم نصره. عربياً نصر. والهوصي بتاع الجسمة هنزلت ايام عرق لعطوات التراضي الجايه بجلب الحزمة التراضي وضيوف الملطاة يعني اذا من قلت ان عندهم عمس الحدي يقول ها ان انا يعني ان اعطبت في تريح للتريح عطبت للتريح ليس تريح للتريح لان هو على يعني حاجة لك اتوان بصدر الرئيس بروس بيزة أه... على المسؤولين وما يأتلون قبل من هنا زي ودغان المتب يقول له من يومين وطلع انا لا اتدخل في شؤون داخلية الرجالة الخبيلية ورح مصر خفح تنفيذ فالغى الاعداد الدراسيه لقضيات القصه ونصف وترميم اللي في الارض لها المنحه بعدها الشهر نزل نسبه خروجيوب الى عطار القاهره ايام الكب والتربونات بتاعت الكب اول ما نزل طلع في المطار بيقول عبد الناصر الورق دي دي أسماء الشوائيين المصدرين اللي في السجون أنا متطلق على ولا أتحرف منها قبل ما تطلع الشوائيين اللي في السجون مصدر من السجون الأول هل أتحرف طبيعاً يخرج، خرشوف من مصر الزفرة كان الشيوعين المثلوين المثلوين المثلوين المثلوين الخامس المعتقلات وقفت عمل بالقرار مبيت الكمهوريه أيضا في الحالة، عليهس هذا تدخل حاولاً من خرشوف وشعور الليلة صبيغة داخلية مزيزة دينا الليلة ها؟ يعني في لكن في التاريخ حلقة حلقات هي حلقة فاعدال المسلمين يسرح لأنني أرى بفضل الله عز وجل أرياض النوطين من في اوروبا وأمريكا من المرمنين ومن سيارة السيارة ومن السيارة الإسلامية أكثر من الرواب في أي وقت هذا لأنهم يرون بعطاء في التي أن الإسلام آه في لا محابه فتجلها السوادات قول أعليك من عاملين أفضاع الزوائل كل رواب ونظر الله تأمين يودعه يبني قال يا ابني تعال نقعد ونقرا لك على الهنا انت ما عرفت تتر ابن احنا كنا يا ابن الله يعني ربنا حاجه لسه العقل الله وما ضعف وما فعاثره بالنبي صلى الله عليه وسلم و هدى ما خيصى خمسة عدى كلاهما خبص مواطر الهولية والعبير أزلانه على النبيلة و بقية اليهودها معرض لحضرة من ذلك الأسواد طبعا قد تتعرض من الأسرة اللي ايه أن الأعلمة والعلاقة عن الهولية و هدى النبيلة بالشبه خلى أنه أن الإسلاميين لا يرون فرحة مع الوثنين ليه؟ ليه؟ لأسهد الله, الله, الله. لا لا. وفي رسول الله لا وفتد. لا بتعليف عالم عن جن. لا نعود إلى رب الوثن لم المسلمون جراحاتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما إليه أحد استقاع يخدمنا بحمد الله يا حجيلا ان لا تحرو ليس مدركين خطر الوقت طرح لنوجد فكره الان في دي تحولين في وقت وننظر على المدينه نقل الزرع والجرير عقله وكتاب الحقل هو الجزء الاول من التنين ده ولا الاموال ونعود الى مكتبه دومين بعضهم أن لا هذا أنه نفس أمر خطير من العراق ضروب المجينة الزاي على الجاي ومدخل الاحثمان المتجين الشيكة دانية او او احدى فرفضوا هذه وفترة وتصل الجيس المسلم بعيدا عن المسلمين لا. بس بقى بقى بيهن. بقى بيهن على السفرة الأولى اللي الواحد بقى بعد كده هو الوبر. الوبر اللي هو اللي قرا في الله قال اخيكم محمد اخيه ابو بكر عمر اذا كان بيكعب وكلامه التركيين يتخلطوا من الكبار الرسول هو كبار الصحاب طبعا ايه اللي يقوم حوله الكبار ما قرأت بجدون يتقون ومحرص بجد السبسة الرسول قال لا احد يجيبه الرسول هو صحيح يعني اول الكبار الثلاث ان رسول مات جفر وامر صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ملا علّها رحمه تعجبانه فقال السؤال الشيخ ربيقه محمد؟ ربيقه رحمه رحمه؟ ربيقه يا ربيقه محمد؟ شريف محمد ربيقه الله في محمد إن عظم عثم لا أسأل الله صلى الله عليه وسلم يا عبدول الله ما جال حيّاً يرسل علينا آيات الله أقول الله وهذا او اردت و انا امر طبعا خلينا جزء عرفت اذا ما اعرفت دي بريشة ايه اه ما لو يعني عاد ابو سفيان الرسول يتفقد أصحابه. صار فعاد بقى إليه؟ الى يرد للخلق في باب الدنيا وهذه والجزء في الله ويتقاعد عن نصر الله عز الرسول مع بعضها منه يلجا اليه بحجه اخذ النار واخذ الرسول دخل الضوء شددوا لا كفى بعد ان قدروا واحده اذنينه مجدوا عشان لنرامي الشديد الطعيب الانت كذلك مصدر يستفق رب الله وعنه الربون الربون في اللي بتاع اللي كلمتنا اذ غفر مجدر نفس عربة قال رب واجهة وجعله الفيديو على النبات عصري في الصحراء اغدتوا الايه اللي على رجله و لا دعوه تجاهه لصفية صفية مين؟ اللي يضع في وعملت حين الحلوث ولا قرى والدو فاصنة سيد السيد غيره السيدة فاصنة ايه رسول الله؟ رسولة طقية كان المعركه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في لو ما تريد فأكروا فللأ انسح جنة البعض لتركته ليكون في اجواز ايه؟ الصدر مختلفة لو أن كفية تبعض وتكون ما في تكونوش يا اقنا بنتكلم على الله. الحمزة متى رسول الله لما رأى عنه كذلك النفس المشترين لما اتحرك بنا خير كل متدين سجد قلبه عاطفيا مدريتش تقلق محضر ابدا لما تلاقي وشهدت صار لما تشتري اكثر ازاي يصير انكدر استاذ ليك بسهوله معينه ياخي يا معاك اكثر ليك يا ريت يا عليه يا ريت وقال سبحان الله تجد ارمال عندها عيات ملان حاجة وقال ليه بحاجة كنت اصلاح رضوه بايك وكنت اردت اردت اعمل يصور يجد اجد اجد مع المسلمين ومع رفض المسلمين فهو لقل المسلم المسلم كالغيب الريس اللي المطر اينما حل نفع من ايه مصر ايشك؟ من اجد اجد صلى الله عليه وسلم والله يا, الله يا لو انكر الله منهم لو مثلنا بدلا منك لثلاثين منهم لو ستقلوا الله يا رسول الله لو امكن الله منهم لنمثلنا بدلا من حاجه ببدلنا منهم على سبيل السماء. السماء تتحرك نلزل جديد. نلزل جديد. لانه قدره لا هو مربع على عين الله ما يجوش عنده تمارين متخيله لا لانه عنده حاله هي الى ال ال الوعيه من الرعشه من نور الوسطى يعني واحد قبضه ده ولا لا خير المتابرين لجربائيه عادة قيل خصفه بعضه واتذور ودع صبرك الا بالله قال اتذور يا ربما تسأل لك يا اخي جامع وانا يعمل عنه ومطهر اي عمق لكن في سبحان الله بعدها جيب حادثة بست سنوات مكتب ويعظر رسول الصحابة له أن لا يحاصلوا أحداً إلا كذلك أرض رساله فلم يعد الاشتباه بكتاب ذلك الصحابة وصير أهل مكة إلا من هو التي دخلها خالد بن الرئيس رجال الله عنه بعد أثر تجتاك مع سرييا بقيادة عكررة بن أبي جاهل فقفل خالد منهم سبعين فكأنه يريد يريد أن يقول يا رسول الجاهد اضرر مع مختمك يا رسول المرضي حجم خلالك لشي انت متعجب اترك يا دماء تعمل كما تشاهد وكيف تشاهد وفي الذي يشاهد هذا يدخل منك انت متعجب في الأحداث استعجاب الأحداث لا يحجم ولا يحجب ولكن تعيان العناج تعمل لديك عناية لأن لله وجه عطية تعمل الخفاء اضعوا الله دائماً أن تعمل هكذا الله عز وجل تعالى بقى لبعض من معافة من الصحابه في مثل التبعيل التبعيل التبعيل التبعيل. التبعيل في السبيل السفر الشلو الجمهور الله يرضى عليه وعبد الله بن أم خلال رب يحب بعض او في الجنه دايما مع بعض والنبي بعض في الجنه والروح دي ان هذا في, في, في, في قبر واحد بانهما في مكان واحد في الجنه إذا اذا اذا اجى تحات بالله عليه ويقرأ عليه دعائي اكبر انا بكتب فيها حبنا بعضا لبعض مساله لا احنا بحب بعضا للتجاره ولا عشان يعني اشتغلنا حد في الدنيا بعد بعد. أنا ولا ابدا لا نحب بعضا الا لله يا ابني الله يجعله حاله في, في جميل. الشعر دي. يا رجل عليها الشعر يا حباجة يا ده يا حفظ العرعرم اللذي والدامن مع من البركة عنه يا فالحفظ يا حفظ العرعرم اللذي والدامن واضواك لأكناف الحمى القلب ما فيه ها كم الخياط مع الأحكاب الأم يعني خورت الكبرة كم الخياط مع العداد ده ايه ده الجان يا مستوى مسؤول رئيس الوزارة واللوزارة الموزير يقرى واجهد جهة واجهد جهة واجهد <تصفيق> جهة ولا الظهر يا الله يا الدنيا لا تحقيق جهة سبحان الله لابدنا يقول بعض ايه ولي سبحان الله احد يكت انتكاد على حجرة جهة والله عليهم له وليهاك رجال عادة ولي الجهة رفض صاد وخبيه يسه من نوعه الغريبه العائل الضوء يا حبيبوك شعور نفسه تقاضي ومسابه فان لكن منه يسر مشوه نوعه قلت تعالى دي في خياره حيال قراره يا ولي ما معيه يا جرنجان بيعيب عليه أحد في يقول يا سباهم والله مكتملون في شبابهم، وعزان أصحاب محمد إلا كذبا يا عنده كم سبب؟ سبسة واثنين دخل في الإسلام كان عنده كم سبب ثمانية وثلاثين لما دخل في الإسلام كان عنده خاصة السبب من لما قاد المسلمين كان عنده ها؟ خارج من المسلمين كان عنده كم ها؟ ايه الكرام يا بنات ايه اللي تعبت السبب السبب حولك مع حكمه الشيوخ كثيره عظمى يعني السبب يا قبول الذي يحلبي يرسل الى كبار السن يديري طول الفرحه وطول الخير واحسيني رحمة الله شلما ما بالسن الله يقولي بملائكتي احسنوا الى الدين يعني حيث سنوا الى الدين لا في الارض هذا يريد ملائكه حيث يكون حريتها الدين خلاص <تصفيق> اللهم إن عبرتنا في سيئة عمرنا على الضعف يا رب العالمين وأنكتا إن كان زوتا خورا لنا يا أبهان راحلين آه با. طيب تعالوا بقى انساكوا معركة وشو بقى سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سبعين من الضعفين في الشريك ومثلون متسعين جريحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم رجع الى المدينة دخلها قبل المغرب فلم يتبع الدخول إلى شيء إلا مستكئم على صعدة في معان صعدة من عبادة لتك عليهم البركين فلما لس دخل قبل المغرب فقال مستكئم على جنة قفل يا بطلين في شهدة الالام الجسدين الرجولة ما يتوفر اليوم ايه اللي حصل؟ النفاجاء اللي حصل في الحرق قال بعد ساتة معركة التبعيل الشهداء وعاكم وما يحرم من ثلث ما يحرم هو نفسك ايه سرحة ينصرف جالكم التبعيل الى رسول الله قال اسمعوا لكل نسميه على الله عز وجل لحظة من لحظاته النفسي جارحة. كل واحد سبتت ابوك ابوك واللي كان ابنه واللي كان ابوه واللي الله قال الله ثلاثة وثلاثة الرسول قد يخلصه ان الاسلام عند المرحله المثمنة اللي كانت يا رسول الله الزوف عن السبت المثمنة لو كانت فعاد تشده ان لدينا بركه ورسة عارب جلالة لو نقلنا الفيديو جوه جلالة لا اوه رسر وكذا تريسه وكذاك وكذاك اشتفوا خط عزي على بعض كده معتاك ايه انا شو بحض في اللهم لك الحمد كله، ما. يا سلام على حمد الله على كل حال. يعني مداني الاهد ايه? الله سيدي احمدك على كل حال واعود بك من حال اهل النهار. دايما اخذت رعدة ايه? سبوة. الحمد لله على كل حال. يعني لما يصيرك امر ما كنت عايز. ايه امت ايه? لله على لله الحمد, لله لله الحمد, لله الحمد لله على كل حال لكن لو نجح الحمد لله الذي بنعمته تكون مصرحا كنت فين يا الحمد لله يعني الحمد لله الذي بنعمته على كل شوف الحمد كله اللهم لا خافض لما بطلت ولا باسطه لما قبضت ولا مانع لما اعطيت ولا مواطيع لما منعت ولا هادي لمن اضللت ولا مضل لمن هديت يا نعم لم تتعجب في الجهل فلن تتركني لا هادي لمن اضلل ولا في ليه الوحف لأبو لما دخل على الحرور المستمع بسعب سعب! هو يا لا يحجي يقول ما, أبو داري. أبو داري أبو أبو ما أبو إن الله يهدي ما يشاء يا الله <تصفيق> <تصفيق> أبو من الان رضو حلاله فتبره ولا مبدل لمن هديت ولا مقره لما داعب ولما رضيها داعب عليك مسألة مقره يضر يقررها الاعراضي هذه عراضي لديك قال اللهم فإن كان رضقي بعيدا فقرره وإن كان قريبا سيسره وإن كان يسيرا فتبت وإن كان ثامنا فتنصر وإن كان مثمرا كذابا يسوق العرب مصحو ولا نباعد ولا مباعدة بقراه الله ميني أسألك من بركتك ورحلتك وفضلك شف شف شف شف شف حنان الجعفران من الرسول يذكره الله اللهم ميني أسألك من بركتك وارحلكا وتقدك الله نعني اسالك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول في الجنه اللهم اني اسالك الامن يوم الخوف الرسول ذكر النبي في الخوف الاكبر في الحرب والخوف الاكبر ايه في, في الاخره والامن بعد المعركه من الاكبر يوم القيامه ولغنى يوم الفتاه وَمَنْ يَصُرْ لِي سَمْعِهِ لَا مَعْهُ الْأَسْلِ عَالِذًا فِكَ مِنْ شَرْ لَا مُسْلِمِينَ رسول الله أمين رب اللهم تحب بالإيمان إلونا وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والكسوطة واجعلنا من الراشدين بالدعوة في, في ارض المعيشة فقال المصابون اللي الأجل هو اللي افتشل إبنه واللي افتشل قدر نبه لنا يا رب الله دعونا دعونا بقى احنا أصحاب المصيدة الله قال الله ان هذه حجن خلودهم وفي كل حجزتهم على من خلده تعال بقى احنا ذكرنا ثلاث سلبيات ما ولنوا في محصابهم في سبيل الله وما بعضهم ثلاث سبيل الله وطلهم ثلاث سلبيات وما كان خلاص إلا أن قالوا ألعب ذلك جنيري العظم ذنوبنا ومتنغط في ظلوبنا وإجراطنا بأمنا جنير ريالة وانطرنا على الخوف الكاثرين. اي ثلاثة ايه الجبيان. طيب ما وهده كل الوهد يخط ايه القلب يتقلع في ايه. انصر لنا غنوبنا وإخرافنا في امرنا لان الوهد يجي الايه بالكافة في الظنوب. كجر الظنوب القمرة هي بيطايعها. دواحد من لما يقول الامه خمسين مليون عاصر لا بالغاية السلاح اللي كفة الخرى هو السلاح الراعي كفة الخرى الراجل لما مش عايزي عادة راح يجلو موضوع الراجل اهب تصفاتي من الناس لابا عايزي راح يروف راجل اهب تصفاتي خالوا خداك نعم قالوا خلق الثماني بجعب ليوم المطلق فيهم مش ربنا يا ربنا لا يا الله الله وقناعهم فرد لنا يا ذنوبنا. وإصرافنا في أمرنا بمطلق الله ومواحد. بلعظة وفيتة بلاك. أولا الله هو وجود. لاحظة بلاك في الجوارب الأوسط فيت أقرمنا. ايش أول ما حصل من العراق على يقول العراقيين اول ما تعتقد قصير من المفاعل النووي ولا ولا الوزن عرف ان الكواتين بيسراه شجاج شجاج بسرود تقول اول ما دخل في القوات العراقية المجدولين الكواتين ويسراحوا شايدين ويجوزوا مشيه اطبعا قلويني عامل بجاة الكواتين هذا مبلعها على المقابل طلب الأخدامنا طلب الأخدامنا شوف, الـ شوف الـ الـ الـ الـ الاختبارات على غر الشريخ ها قبيل طاليس والجديس لكن القرآن كله ويقول عظيم ناخد هنا لابر ها هل الله عبد والشريخ في لحظة لحظة لحظة. شوف الكلام في الصحر, الصحر. هيا لقفها هكذا الاسلام الصحراء يكون يفضل في النار فما يكون جديد من ليس وما يكون وما يكون فإنه يقولني إني أنا أترفه السكت في ومن يترف الشرطة من النص اللجناهه الناع يحافظ أكثر أشوا من العسل. الصحراء هي رقعة والله ولا هو نجح فيها. الساعة يسحون على الشرب. لما ييجي الرمل يصب. يكبر الحفرة لما يكون عنده فلوس على وزير يمر وراحت عليهم. والله والله كترت البلاد بقولك عليها ده كان وديه في الحاره كده بقى تقولي والله ما في حد فتح له يا خبر ابيض ها قال له الا ده حميد يا ابني بيحطها ديالي واحد ايدك ولما يخرق ربع بينار تطعونه تقوموا بينار بتعاية في تطعيله يضع على ربع دينار تبع باعري فلا قالوا لما كانت امينه كانت تبينة ولما خارج هانا لما كانت تين امينة خدتها لما خارجها هانت عم الله بياها قالوا ايه بيطاع الحرام واحد واللي بيدفع عن الحرام. وشنا بيطاع يجوه? ربنا عزل لنا ظنوبنا وإقرافنا بأمرنا في لو لأفات ايه? التجويل الوحيد. وما بعض لأبطنا أفاتها ايه? وتدفت أقدامنا. الامر الثالث وما مثل بالإذنين الغلة من ايه؟ يقال السوك في ايه؟ وانطرنا على القول الكاثمين أما ان واحد يخلع ولا... قال ايه لا تتكلموك عن الجناس لأنه انت مهلة لمدون بتجاهد في النواريس وصلت والله ربكنا بقال ليه كافة الطواريخ والله هستيكولة جنيه قال ايه؟ واعدوا ما استفعتك ما, استفعبه. ما استفعبه. عارف سيدنا جميور كان في جيس ده نعم اللي مرحبت نعم كان في جيس اللي, في في اللي في عارف ايه اللي حصل قال الله بطلت النهرة ايه كل سيدة في النهرة قليل القليل ده بابا ازعى ربنا في الله بكيك الأمضاء والنظر صلى الله عليه وسلم مجل الله وقتل ها جاول ايه جايب. جايب كم عبارة عن الصديق اللي عنده خمسون سنة مع الاخلاع يقلع لهم ايه ليه لك نظر السبيل هكي عاو اطلع نطلع الحجح جيد لقائد جيد ايه واسواء العجار مميء يقتلون دون الحجار كده التاريخ قرى يكيوك ما قلنا بعمل ايه على كل حضر تسم الله كده كده يعني حجر نازل في كده كده اضرع. هل عايز يانا ايه؟ ربنا بعث ايه؟ صاروا على الهدابين. ترنيهم ايه؟ في, في, في, حالة حالة في ايه جعارات من السلطين. تجعلك عصر كده؟ الله. ايه كمان؟ تعالى من اللي تعالى الاول في الاسلام في الثاني. وفاكم اترى ها؟ يختل افرقة يالحجاة صارح أسوأ تعالوا سعال بقى اليهود تقول لكم التجريبين والمستجريبين في دخلنا 56 وحصل اللي حصل ودخلنا فلانة ال... احنا انتصار وضح فلانة احنا انتصار وضح فلانة احنا انتصار خلقين للأرض في القرية داري تقول مثل الله أسوأ خلق الله من يختار من إجاراته وقال الله الحجارة بالإسرائيل أكثر مليل أكثر 30 بالله أن الأبطال عنده هناك يربحوا للإجارة دي لما الاطفال 40 و50 يلعبوا لعبه وإستان الزهر كان عايزين يلعبوا اللي انا سأكتب عشروا حرامين اللي في انا من انا عارفه النهارده البنك الحظ يعلمه ده الصرف في يعلمه كل كل في دي غيامه الله لازم لا العوه ده بالمسارير يعمل من التراب ولا ويعزيله حيث حجر واني لا يستطيع هنا من هنا وفي الخارطة الوالي يعني يعني سبحان الله وعند السلام عن اليهود في قصيدة جميلة قالها احد قعد الجرار الله السلالة ايه انا عليكم لأخوصوا سب الحجارة يعني دي ايه مهمة هذا الحداث سبحان الله فاريد ان اقول ان عندما يمتلك المطهر من, من الله عز وجل ينصره استرق العبادة سبحانه وتعالى ان المسلمين في احد لم يرجعه وان مع عدد المفاجاه ان بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوات العكاة في اليوم اللي احكي من المعرضة وشهد جاهد ايه الجيش مرة اخرى ونريد ان يزمن على المدينه اصبح صباح في قوات نادى المنادي من قبل رسول الله من كان يؤمن بالله رضيه بالشاكر فلا يصيرنا العصر إلا في حضراء الأسد عضراء الأسد كنه من الذين عشر ميلي يعني تقريبا سبع فاطر كيله من السوق لذات العصر لذات المسلمين يوفر صبع فاطر كيله سيرا على الأقدام أو على الجدل أو على الخلول عدل يصلوا عضراء الأسد عدل يصلوا هناك عدل أبو التجان يجيبوا كيش مرة تالية كان دل يقوم ولا يخرج معنا الا من خرج معنا في المعركه يعني بقول كنت هتتكلم حتى عدا الاثنين من الاخوه عمرو وعمار ابن عبد الله اصحى رضي الله عنهما وعدهم ادري يمشي خالص فاخذ شريف على اكتافه وجاء به الى رسول الله ان يخرج معه في الحرب وعندما يقول لك شريك عم يعني ما جعل الله عليهم سن الحرج عم جعل لهم سن الحرج عم جعل من الخضرج خمسه و اعطانا من بني فلان كان وكذا جريحا كن كل مع رسول في لمحه طبعينه منه العاقل قبل ان بعض الصحابة أبو أقول أن من كان يوم بالله ويوم السلام علينا العارف لا يطل العصر إلا لما نوصل اليوم حضرت الناس كريم قالوا لا درسول يخذ كناه على ايه؟ على السرعة فأحنا وكله في السكة لم يعطرت هذا على ذاك ولم, ولم يعطرت ذاك على هذا وعافى رسول الصحابين على ما فنعها قالوا العيد واحد من المسلمين وبعدين لما وصل إله هناك عالق ابو كتانا من المسلمين لست فيه بقية باقيه سبحان الله فالسعب من ارض المعركة فارسل الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال يا سعب ان رأيته فقد ركبوا الابن ونحوا الخير فانه ضعن لم تفرين وان رأيته رجعوا الخيام وجنبوا الابن فاعلم انه الحرب راح سيدنا سعب دخل على قرف الجيش المسلم ولا ابو سفيان اللي معاه رجب الجلل تعالم اننا المسركين في طريقه ايران متى مرة ثانية وعاد ابو سبيان ازراجه ونستطيع ان نقول ان رسول واله السنين لان رسول واله السنين في هزوز اخر وانما كان هناك هزينة جاين نقول التعبير العسكري هزينة ساعة طويلة لا هزينة عسكرية كما وضحنا في البدايه ولما وقعت الكمرة مع رجلات ان شاء الله القادم ويكون معاكم على كما الله لكم وبارك فيكم ولا تنسونا من خالق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته